كبيرة. وللأسف المحاضرات بتاعدها لينا ولذلك بتضرر نعمل. محاضرات ضفية علشان دربت هذا المخضوع. ما غير هلضم يا سيدي. اضمه ايه? مش هلفك ترمي ده. الله صح? اه? يا خلو محاضرات ضفية. ايه? اين الضفية على ناسك? لا اواجهوا بارك. الجو برد شيل يا ابني البطنطه شيل البطنطه على فرصه شيل طيب على راسك دي بقولك شيل الكبوته طب انا شيل الشيك ده لو سمحت فصل البطاريه لو برد ولا حاجه عصص تطلع بره اضغط على الخيار اللي تشيل البرنيطه ما تطلع بره مش حاجه نكبس البتايه اللي هي هتيجي ايه يا يا اخرج البتله دي نقول اطلع اطلع طبعا في بروتوكول بيتبع لتشخيص الهايبو زون بعض البروتوكولز ان شاء الله هو اسمه بتاع خصوص بالعاده ولحد ما فيه في بعض التجارب هتعملها في الامتحان ولكن النهارده ان شاء الله احاول انني اديك كده انت او البرنسيبول بتاع هذا البروتوكول بحيث ان شاء الله لما نيجي نخش في السيستمات ونتكلم على مرض معين 100 جنيه هقول لك على اسماء 99 انت لما تبدا في العمل هيكون التليف فلازم ان انا بالحقيه الاول وصرت كده انا دايما حريص ان انا ابقى اشرحها الايدين وده التبويط مش <تصفيق> <لك> كده يعني <تصفيق> البروتوكول <تصفيق> على <تصفيق> السريع ان شاء الله المهم لو انت من ضمن الـ اللي في بروتوكولز اللي يا خلي بالك منها في اسماء الدياجنوست بتاعه الفيروس ان السامبل بتروح تجيب سامبل وسامبل زياده طب تجيبها من وباء بتروح تجيبها على حسب الساينس والاعراض اللي على الحيوانات انت شك عليه الاسمايرات اللي يبقى هتجيب عينات نزل زي ما قال لك في الدور الاولاني نزل سواق نور فرنشا سمارت كل الحاجات نسبيوطه ومش عارف ايه كل الحاجات اللي لديك بيه يا نسبايا لأدوستيسك عندك إنتريك أو عندك جسر إنتريك يبقى تديك من الفيسيس و تجيك من الفيكة لسواب عندك كنترينك طيباً يتعام بيه التوجير الضربة أو الآي سواب عندك مشعارك النيروس يبقى عندك ندريك و عندك كل حاجات بتاعك هو النيروس منفستيشن في زي اللم مطروح تجيب عينة إنت الأعراض اللي باينة على الحيوانس بتبدأ تجيب زي ما قالو لك في التربل الأولاني نوع السامبلي السامبلي ولي بتبقى تبقى تبقى انت جيبتها فلومية يعني حاجات بقى كده دا. بقيت دي مش عاوزة شرحة هتبقى هتبقى فرقها ما بشوش بتروح تجيب العينات وبتيجي للمعمل وبتيجي المعمل العينات تبقى له المعمل انت هنعمل ليه في العينات دي بقى عندي بروتوكولز عندي بروتوكولز للسماره البروتوكول بتاعي اللي على النان بتاع الكتاب انا العينات او البروتوكول بتاعه الدايجنوس هنا لان ان بعد ما جبت السامبل كولكشن هتبدا تعمل لها بنقسمه إما بايركتلي تشخص الفيروس أو نموها بايركتلي أو تشخص الفيروس انتايني إزاي تشخصه او تعجيله داي حاجات من إخبار وميسوا بإيه اللي إنه اللي تستخم بنسيق العينة الفيروس منها أو إذا كان صدقتي فيها الفيروس وتعمل الفيروس آنجليش يبدأ تعمل الفيروس ده ما قلت له بكتبه الأولاني وإما نعزله فيه لا اما الازلعه في الدقاتيش وفالشان لا اما الازلعه في البياناتيش يبقى ممكن تعمل دايركشة من الفيروس في العينة عن طريق نعمل فيروس في اجنيش ان احنا بعد كده بالعينة انا مش هشغل الفيروس كهول الفيروس لا اذا طلعت من الفيروس طيب ممكن نعمل ان هو ديتكشن ليه ال <تكشن> الانتج <تكشن> الانج ال <تكشن> <تكشن> يا جماعه اي تشخيص روج او لقله لازم ان يكون عندك في ذهنك حاجه الفيروس اذا جبته من المزرعه وتعتبره النون كيجن انت ما عارف نوعه ايه تجيبه في المعمل ويبقى تعاملوا بيه نون <تكشن> انتي يبقى تحطه في تبارس انتشكيس السيرولوجي او بيسموه انتش الانتي بودر اكشن احد كفتي التفاعل لازم ديبها مهروفة الفيروس مش عانسه جبت من المزرعة يدبعتك في المعمل انه انت سير اما هتخطه على بعض. ازا تفعله مع بعض يبقى الحالة موجبة. ما تفعلهش يبقى الحالة سالية. ازا روحت جبت من المزرعة عيناه على, على شام. تدرب فيها عن أنتي يعني حسن والحيارية تكون والانتباضي والانتباضي الموجودة في السيرة بتاعه انت بتدور عن الانتباضي يبقى الانتباضي اصبعك انهم يبقى في المعمل عندك موان صايا بالانتباضي وتحط الاثنين على بعض اذا تفعلوا مع بعض يبقى الحالة المدى ما تفعلوش بقى الحالة سليم يبقى اذا في الحال لازم في اي تشخيص هنتكلم عن عنه في اي مرة لازم احد طرفين الرياحشل يبقى معروب للفيرل أنتجين للفيرل هي أنتبار فلما يكون عندي عاوة تعمل في ديكشن ليه الفيرل أنتجين يبقى لازم عندي زي ما حقولت لك والاستبارات اللي ده ممكن تستخدمها هنا هوا بتبقى اللي هي مقابلشن والهي مقابلشن هنتحدث عنها نواتي والهي مقابلشن والهي, والهي. والهي. والمناعه بتساعد في باكتريا والسيستم كل دي اختبارات بتستخدم في التعريف وفي الدايگنوزس بتاعه الفيروس طبعا قلت لك زي ما احنا اتكلمنا عنها هتبقى العمليه طويله مش مشكله في تنفيذ اختبارات الديتكشن لو كان الانتيجين مش معروف هحط عليها ايه <تصفيق> لو, لو كانت الانتي بودز هي اللي مش معروفه هحط عليها الانتيجين ويبدا ديتكشن للفيرال انتي بودز يبقى عندي الامر اما الفيروس يعملوا فايروس دايركت عن طريق <تصفيق> <أو> الفيروس <تصفيق> او دعم الديتكشن للفيرول انتجين عن طريق السلولوجية التس اللي أنا عدتها لك وهي تقريباً نفس الاختبارات اللي والبرزة اللي زيحنة بنستخدمها في الديتكشن للفيرول انتجين هي تقريباً نفس الاختبارات بتاعت الديتكشن انتجين وقفص واحد من اللي الثاني يبقى معروف الفيروس كان بيدي تشتب دائلت لي أيضاً فيه تروح تجيب أو تعمل تقطع في البريل تقطع في الليبر تقطع في اي نسيج والفيروس موجود في التشيز يعني كان بدي تقل او انت تقدر بتحدي الفيروس او الفيرل انتجيز في الانفكتب تشيز عن طريق تعمل سمير او تعمل سيكشن عن طريق الالكتروميكروسكوب انت تشوف الفيروس في الـ الـ الـ اللي انت عملتها السيكشن عن طريق زي دي حتى وخلافه إلا تقال فيه الترب الأولاني ممكن تتساكم الفلوريسي وبقى حنبقى نتكلم عنه أو إذا كان الوائد ميكروسكوم لكن دي بيستخدم الفيروسات اللي بيبقى حجمها أو إذا البوكس كان بيديتكتب في الوائد ميكروسكوبي ما ميكروسكوبكالي الفيروس أو الفيروس أنتجي كان بيديتايركي ديكتب في الانفكتب تيشوز عن طريق الالكتروميكروسكوب او الفلورسنت ميكروسكوب او اللايت ميكروسكوب او بالميكروسكوب كان دي في العينه ده راسب بتاعه لان على الفايروس في السكشن مايكروسكوبي او تستخدم زيرولوجي لا اما تحدد انتي بطل طب انا بقى مش اتعمل مع الفيروس بقى اتقول لي قول لي دا تعملي لاما الفيروس على ضعفيت وعزلت لاما شفت الفيرول انتجل او البروتين بقى بتاع الفيروس واستغلت له السيروليج طب ايه لممكن دال انت الفيروس اقصر عليه نيوكليك اسم اطلع نيوكليك من الفيروس الافص لو ضاعوا بقى دايره الديتكشن للفيروس عن طريق دايره الديتكشن للفيروس ريكس يبقى اعمل ديتكشن عن طريق اختبارات اسمها الملفر اتنين يبقى لو عملت او الانتي وافترض ان انا اختبارات ايه انتجين. انتيفاضي ري او بيسموها سيرولوجي بيس. كانتيستيس سيرولوجي كانتيستيس عشان تبقى الحاله واحد صم معلوم والتاني عشان الانتي فاضي بنجيبها من الجسم بنفضل محافظين عليها سيرولوجي كانتيستيس خلاص يبقى ده بالنسبه لا ولو كنا نعمل ديتكشن للفيروس ريستاسف يبقى الماكرون تكنيك يوز ذا للفيروس اس بينما الازل انتي بودي يوز ذا والفيروس نعمل له عن طريق فايروس ايزوليشن لان ما تعرفش تعمل الايزوليشن الباراميتري دي مش هتعرف تعملها حقيقي بس كفكت والا اخناه. اذا ده تقريبا تقسيمي بتاع المزرعة. وقت جبت انه المزرعة ايه عن? ده انا جاي بفيروس عشان اعزله. خلاص عرفنا عن على ايه? طيب. طيب انا رايح في الفيروس وطلعته من الفيروس انت. خلاص يا عم ايه انت عاوز انت قضي محروف يا فداس ما جبت الفيروس انا على ان يوفي الكاسب. خلاص ايب انا انا امتغل ان اذا حددنا او اللي احنا هنبدأ نستعمل فيها. على عجالة بقى زي ما قلت لكم ان شاء الله بقى كله هتشوفه في العملي. ولو في فرصة دانية هنبقى في النص كده وفقس السنة هنوحد ان شاء الله يكيبه ايه في الموضوع طه شوية. لو بينا نشوف بقى, بقى السيبروجي كالتس اللي ممكن نزحنا نعملها علشان بتنشر بتاع الفيروس. بنمتقى اول حاجه اللي هو الهيم انتينيشن تيست تحاره الصباع على يعني ليه التلزم او ارتفاع انقضاء الارتصاع يعني ايه الفا بعض انواع من الفيروسات بيبقى موجوده على سطحها الهيم البروتينين اما عليها ار بي بيحصل فيه هيب اكتيشن او بيحصل فيه بايندينج ما بين الهيب اكتينين و ما بين الار بي والفيروس يبقى حاله وسط ما بين الار بي سي و يعمل لي من الفيروس والار بي سي وهنا بنشوف اللي بنسميه اول اول اللي هو عمل هيب اكتيشن الفيروس عمل هيب اكتيشن هل كل الفيروسات بتعمل هيك اكتيشن لا البروسس التينج او على او تعمل منها هي ما البروتين هي دي اللي بتكون في جانب التفت في الايه بقى الاسيشن هتشوفها يا شوف اهو ادي الـ HBcis اهي على الشمال وبحط عليها اللي هو الستوليكال انزيمات في اتجاه ده ده بس عامل قبيل ان هي ما مشكلة. مشكلة. احنا عارفينه دكتور خدنا في العمل. عارفينه يا <تصفيق> دكتور. احنا عارفينه يا دكتور. اطلع. والله يا حمد. اطلع. المهم عند سيس. والفيروس بتاعي. اتفقنا ان الفيروس هيعمل ايه مالتيبليكيشن لمين ها <تصفيق> يبقى ده اسمه كلمه يعني الفيروس وبعوط اجلوتينات لمين بس بعد عمل الجلوتينيشن على طريقه الاكس بتنسميها هيماجلوتينيشن بتسميها, بتسميها او ان الفيروس او بايوس ممكن تعمل له بروتكشن عن طريق بقى يعني ايه هيت اككيوليشن تقريبا في سبع ساعات ده كلام ده في نظام العباده يبقى خدنا بايوس وحطينا عليه ال 50 وحصل هيت اككيوليشن من ضمن الباروسات اللي بتعمل هيت عمزة احكي بنوعية الفيروس اعمل الهيمة يعني ايه يا عم؟ اقوم جاي الفيروس? وحط عليه الانتي بارس اسبسيبك له اهو وبعدين اقوم حط له ازا كان الفيروس من نوعية الانتي بارس اللي انا عارفها ها? هيعمله للهيمة البوتينين وان حط لو سيس ما يحشانش ايه. هي بقى جهة. يبقى دا نسميه اختفار ايه? هي بقى او هي بقى جهة يبيش دايما ولاسك لبعض. تعمل هي بقى مكتنشة? تقول ان طايران في من هي الدولة هي بقى جهة الجبارة. تحب على اسمس هي بتاع كردز. هي بقى دا هي بقى يبقى ده ان هما الاختبار بتاع الهيبوكيشن اند هيبوكيشن عمل موديفيكيشن لهذا الثيم ادنيشن اسم في الفيروس ولا مش موجود يا جماعه موجود جزء من الفاجس وقت ما بيكون موجود على البروتسات اللي ما لهاش هي على سطحها بنبقى خليه قصب عنه يعمل هيماجنتشن للار بي سي هو اللي مش عاملها نفسه بنسميها باسيف في باكيت يعني ايه معناها يبقى هو الصوري انتشيم بتاع فيروس الطيط وعندي ال ار بي سي لو بتاع السوليت حطيت عليها زياده اللي باعتها اللي هي بس, بس. انا هخلي الاغص من عنده يا ابني لما تقتل ازاي هقول حافظ الفايرال انتيجين اعمل له عن طريق هذا الفايرال انت يبقى قدم للار بي سيز اشتغلت مين الانتيجين اصبحت بروتين مين الفيروس اللي ما كتش بيعمل ايه دي ما بتتش <تصفيق> لو حطيت عليها انتي باكس سبيسيفيك لهذا الفيروس الانتي باق هتمسك في مين بيقول لي يا ابني الانتي في مين يبقى هيعمل ايه مابكيشن لمين يبقى اذا الفيروس خاصه عمل ايه بنسميه بيسيك هي مابكيشن يبقى ليه مابكيشن الفيروس اللي حصل اللي هي مقبتلشان. لكن الباس على حسب عملتت الفيروس على الـ RBCs عليه زي صفاه نس ا في التنميط نحط بقى برضه الانتي بوديز على الـ RBCs نحط مين الانتي على الـ RBCs تطلع يا بنتي اهو انا الـ فوق وده الانتي على الشمال على اليمين عملت لي فلوتنج بي الانتي باض معروفة. الانتي باض معروفه على الانتي على الار بي سي بنسميها انتي سيروسايد انتي باض دايكنوس الكلام ده هشرحه في التوصيف العام طبعا عند ار بي لو حطيت عليها البايرال انتييم هيمسك البايرال انتيجين في مين الان بفضل يعمل عمليه سيطامب او عمليه ادجكيشن او عمليه ديماتريشن للار بي سي يبقى ده افضل حصل لي في ديماتريشن بس مش الضرس اللي عمله طب هات لي راجل اللي عملته طب ايه لما خاطر حط الانتج على مين انا طب لما احط الانتي ماضي بقى على الار نسميها بيس بس تبقى ديس باسيف ايماكتشن دي كموديفيشن بالنسبه لا الانحتفاظ بعد كده هي ابزوربشن في بشكل تس يعني ايه هي ابزوربشن الاختبارات اللي فاتت دي بتتعمل في المايكروبليت شايفين المايكروبليت اللي في العملي ده بقى اتعمل على انفكتد فيشز انا زارع في شطشط وحايل فيه الفيروس. الفيروس دخل بتقصب فيها. وطلع القانتج بتاعكم على سطح الخلية بتاعك. الانفيب يبقى الانفيب على سطحها ايه يا شباب? اللي هو الهيمة المكنية. على سطح الخلية ايه? الهيمة المكنية. ده لو حطاني على الخلية شوية بارد سين. يسبق ولا واسناء عملية الباسيين اللي هو انا ما يروحوش. ما يروحوش. ما دي عاصل عملية. هين? ما? هتزورش. اني باعتبار ايه هتزورش هنينها يبقى على مين? على فيه دي التيشن اللي فيها مفايروس ومش قول ده الفايروسات اللي بتطلع ايه? اني هين بقى مدينين على ايه? السنج بتاع التالي. طب. لو الفايروس وطاقص وطلع لي امين وحطيت عليه انتي وبعد شويه حطيت عليه اوبي هيحصل امين اميشن ولا لا هيحصل فيش ولا لا لا كده خلاص يا دكتور هيحصل يبقى نسميه هنا ايه مين اوبيشا وهي بأثوربشت إنهيبشت ويدا ويقرأ في الانتبتد سيلس اللي فيها من الفيروسات اللي بتعمل فورماشا لإنهيب أمكوكينين على سطحها اللي هو فيها بعد أثناء قروب الفيروس من السيل هو اللي بيعمل إنهلو زي ما قلناه زمان في عملية الباطنج والميتيشن راقلة اه الاجاب شد بنسمي تاشي. الفيروس بتاعي انا انتجي وبيه انتباط. واحد معروف والتاني مش معروف. فبنيجي نعمل لهم ايه? بنيجي نعمل صالد او سيبي صالد اجاب. اجاب قد ان هوا في البكتيريا عنوكم تبقى نسبة خمسة اولا بتاع جامل كده. يبقى عندنا كده شد صغير كده. النسبة للاجاب بيه بسيطة. وبعمل في بتاعي الاجاب وي جت عملت في الطقم بتاع اللي فيه الاجهزه اه ال 6 بين او تو اهو هو اتحط فين واحده الاجه الانتي الماضي واحده انت الجول دي اجار والجول دي ايه انت التركيب في الجول اللي حيبقى عالي اللي هو فبيحصل فيه ديفيوجن من الانتجين والانتيبادي في الاجار الاجار خفيف مابوش حاجه صاخبه بقى في الديفيوجن بقى ففي يوم بيحصل فيه الاثنين يتقابلوا مع بعض لما داير بيتحرك واذا بيفرق الاثنين بيتقابلوا مع بعض والروابط بنسكريشن معين نتيجه الانتجين والانتيبادي بيحصل إلا هومت بلسيبيتيشن وبجوم بلسيبيتي اللاين وخط ترسيل ما بين الأنتجين والأنتباط إذا أنا عملية سهلة بي إيه بالأنتجين واجه يعني ممكن من الاسماء هتعرف هذا الديفيكيشن بتاعتك اذا كنت حطيت الانت في وين والانتيبارت في وين ثانيه والاثنين حسب بيسموه طالب يعني ايه يا عم طالب ها كل من الاعضاء والانتيبطي ها حصلوهم ايه فيوجن المشيو الاثنين مشي ضابط اللي عامل انتجين اللي حصلته فيوجن واللي انتي حصلها لما اتأمر بقى نسميه ايه ضابط فيوجن زي اللي الفرده قطع كده اهو انتوا ده وده انتي ضابط الاثنين هيتاخدوا ضابط وعامل له اللي هو الايه الباراسيتين لاين ممكن يحصل فيه نوع تاني غالى الدابل تمنين الدفوشن من هزا العجار عملية التبصيد اهزم يحصل ايه يحصل ان انت في اه اه اه الدابل ضعوة للتين همر لما تنجي نعمل للتبار يا جماعة في الامور العادية بياخدنا مثلا من يومين لتلاتة ما هنطلع على النتائج فالعلمة قالت لك اه هي فكرة ايه? الفكرة ان انت هتفصلهم للتنين لبعض. الاكتمة يسهل. نحط الاتنين او الطبق او الاسفايد اللي عليه الابيار وعليه الرياكشن ونمرض فيه طيارك هربائي. نمرض فيه ايه? طيار طيارك في الطيارك هربائي الانتشي. الانت بطي. بتيبقى كارينجلي اللي هو الغزة في الشارع. والانتشي بيبقى كارينجلي اللي جات في الشار. طب ايه اللي يحصل? ايه يمشي كده واني يمشي كده? اهيبش كده. والانتش النجا دي تبهيبش في المقابل. والالتاني بتأخذ البعض. وصلعنا من الاكشن فبنسميه الكاونتر آآ دارمت ايميونو الليكترو فوريسي. يبقى موديفكاشن من الضبر اللي كنت بتحمله في الامور العادية ممكن تستخدم الكهربة وتسمع كلمة اللي لما عندك نتحدث فيما بعد هقولك على طريق كاونتر آآ آآ دارمت ايميونو الليكترو ده بالنسبة لمن؟ ليه? الليب. طيب. ممكن انني ممكن انني بدأت ما عملت في الطاقة. اتنين واحد للاجار. واحد ليه اللي هو الحطيت في واحد هنا ده مخلنا اللي واحد للانسج الواحد للانسج وحصل بسيسيبكين ده ممكن نعمل ايه? نجيب واضيف عليها الانفي بطي احميله نفسي جميل الانفي بطي. وبعدين احط ود وحط فيها الانفيجين. ايه اللي يحصل يا شباب? دي رحمة اليدراج. الانفيجين ها? يتفع من الملول شداشة التاني. اللي فيه ايه? لما توصل نسبة الانفيجين الى نسبة الانفي بطي يوم يحصل ايه? البرسنتيش. البرسنتين ضايا. انا في الحتة دي. وادا في الحتة دي. وادا في الحتة دي. يوم يعمل ايه? سبت. هزا النوع من الديفيوجن. كان لكلهم الانت بغلو ولا الانت بس. نسميه سينجل راديا الاميوني دفيوجي. <تصفيق> سينجل راديا اميوني يبقى فيه عامل ضبر او فيه امرشل. دي موديفيكيشن او اولد معظم يعني احنا ممكن يحصل موديفيكيشن عن طريق كهرباء للبرتوستر اللي في ال دي ممكن نعمل ميكسينج للاكتيفات العوامل ونعمل طاق ونمشي بس ال نسميه في الحاله دي تريك للديجيتال و ممكن اندمج مع بعض من ان انا اعمل في ده ايه برضك اللي انت لكهر في رسقم الكهراء. اذا الاجارة هوك في وادا الولي الفعلي. وحمر الطيار الكهرماي. حجب الانتشين تطلع فوق. وتطلع تطلع تطلع تطلع زي الماء زي زي ما يكون مية كده. زي في طبعا من حنافية تطلع تطلع تطلع تطلع تطلع لما ايه? خلاص تعمل لي عركة او تعمل لي منحنة فوق. هزا المنحنة التشارك ده هو تديل على كل ما يكون حناكية المية قوية كل ما بتبقى اعلى كل ما بتبقى ضعيفة كل ما بتبقى اوضع فكل ما كانت بتاع البرس كتير هتلاقي فيه او هنا هو اه منحنة بينما يكون قليل بقى خلق وهزي العملية يسموها روكب. لأن عادية الترسيب بتبقى صيح الظروف فبنضلوا عليها ربك منه الليكتورو موليسي يبقى دي تقريباً هكذا بتلقى جارشة بالتسكتاشن إن كل من الانتجين والانتباطي هيحصلوا بالفوجن لإما الاتنين يحصلون بالفوجن لإما راكب منهم إذا يحصلوا بالفوجن الاختبال اللي بحقي كده تكون من الفيكساشن تاسي لما سمعت عند انتجين وعند انتباطي عندي انتي وعندي انتي ف اا بنحط الكومبليمنت اه يا شباب قابل انتجين مثلا سي وهحط عليه الانتي باث لما يحطوا على بعض وحتى لو كانوا بس في الوقت ما تعرفش هم تحتوا ولا عليهم الكومبليمنت بنحط عليهم الكومبليمنت قلت سمعت الكلام ده في جهاز ازا كان الناس بسيطت مع بعض بيعملوا في بانزل الكوبرى بالتباح. حتى الان ما مش عايقهم مارسكم باحض ولا لأ. بان عاوز انتجاد. عايز انتجاد. من انتجاده بيبقى برا على الشيف. الشيف والانجل الشيف والانجل ده الانجل باكشن. ولو بقى على من الأكشن. والله ازا كانت الانجل من نوعية الانجل الانجل فقصت كيف كوبين من وهنا البرودكشن الانتاج اعرف بطلط الفنانيجة في فميناية. من <تصفيق> ما بكسشل حشوفه في عيني. من ما زلت مشان اشوف اهل افتح في, في المتروسطور الاربسيس لازق ولا لا. اذا بقى اللي حشوفه في عيني طاية. التوم المتكسشل حشوفه من اللايسس اللوح الامروب احماص اخوة للا. دي انتكاكب. طب تنجي بقى اللي باعدة جديدة. انا عندي الانتجين وعندي الانتيبا حطيتهم على بعض لو كانوا سبيسيفيك هيمسكوا في بعض مانيش عارف هما ولا ما هيمسكوش اما محتاجين نعمل ايه ما جيجي نعلم او نعمل ليمنج لواحد من الاثنين بماده فلوروسين نعلم واحد نحط الليول نحط الفلوروسين على الانتيبا احطت في على ايه? ها? على الانت بقى. والنوم اخذ هزي الليبن انت بقصص وحطها على الويروس انت. ازا مش فيه. ما هي من ايه? النوع. لو بسلت المسلايب هتنسل تيه انا ما تنزل. مش هتنسل. وهي عليها مين? لو حطبها تحت المايكروسكوب اعرف انه موجودة ولا مش موجودة ولا ده اذا لو عرفت او بقيت الفلوريسين بعد اضافة الليبن ده انت واضح الى هذه الفيكسة انتجين يبقى وضع وشوفت اللغة الفلوريسين تحت الفلوريسكو يبقى ده اخوض الدفر اكشن ده من سميه ممكن تعمل لابلنج الانتجين ممكن تعمل لابولين بالانتي بارس ولزا بارس بنعمله بالديرت او في انديرت بيسيب ودا حين شرح لك انتتالي في لعب الأمر قدى البيترانسيشي وحطط عليه اللابول ده انتبارس اللي عليها الفيلورسين الأخضر تهون وتيرى تحت بل فلسطور حتيكي الفيلورسين مكان الراكشن ودا بتسميه البيترانسيشي التانية ذاهية بنحط البيترانسيشيه هون وبنجل حط عليه انتي بابس بس ما تبقاش. انه هو الناول. والانتي بابس اما انت عايق. ساعتك وسمعنا عن الفلاف انه انتي بابس بيبقى ليها إن هو اللي, هو, الـ FCC. الجزء اللي هو اللي هو الثاني. الجزء اللي بيتكون مناعة هو اللي هو لو مقالتوا في حيوان ده اللي اتطلعتوا. وانتي بابس راحة متنين بتكون مسكة الجزء اللي هو. ده اللي بتسميه اللي هو فهي بتبقى موجودة يبقى فيها عند الامار الانتجي وعلينا اللي هو الاسبيسيفيك لا وآآ ااكد عليها بان انا حطولها اللي بقى على الساكن ده اللي انت واضح واشو هازد. ده هوا اسبيسيفيك لا ولا لا ازا كانت اسبيسيفيك لا حينسكوا بعض ده هاتوا الموجود. اعمل الهيشن الهيشن ان انا هههه سجن ايه او الانتباليكوليني فيابل واشوف زوكارة تبتداتي في كده يبقى الهو عبصبت الاخشن اكادش طبعا الكلام ده عاود الشطر وعاود تفصيل بالاا بالكلام الهيش هو ولكن مش وقتين ما اسأب تلك لك اذا شو لا يا عمي هتعمل ليبلي من الانتباليكوليني او الانتباليكوليني بواسطة الفيلوزية هم ما العاوز ايه يعملها ليبليكوليني بالبيروكسلية. بالبيروكسلية. مصار. فيهم جايبين. الانتش. او الانتباطس. واحط عليه. ها? وبعد ايه? نحط الانتش. ما اهو. وانا ده الانتباطزة هي اللي عليها كانت حتى الان دعنا في الراحشة مصطفة الانتش. طب لو حطينا بتاع هذا الانزايم. حطيت الانزايم. والانزايم كامل نفس. حطيت عليها اللي هو الانزايم هيعمل لها يومي يخليها تبدي كامل. اذا لو شفت كامل ده على اين ايه? بوزط. بوزط. لان الانزايم موجود. والإنظام لسع في الأنشي مادس والأنشي مادس لسع في الأنشي حصل الله هيدروز يبقى ممكن نستعكف اختبار اللي بعد كده ديجنون التروكسيديس بالدهيجنوز بتاعت الميرسز بإذن بعمل لأحد شطايا الرأكشن بالتروكسيديس وبعدين أضيفها للنساب السريط ويبقى ده المص اللي بيتعامل برضك في الدشو كارشة. بتعامل في الدشو كارشة والإميون بيعمل تعمل صفحة موضوع في الخلايا يا او في الدشو كارشة او في السيكشة او في السمير او في لا. لا. ما مش عامل بقى لفلورسنت وهنا عامل دروكسيد ايه. وما هتعمل ايه عامل? هعمل ياكم الجديد واحد من الاثنين بالراديو اكتل جارب هو والله فصدره على ايديه وانا هو انا حعمل ليبوري وليعمل ليبوري بالراديو اكتب سابستر مع بعض حيثبت الراديو اكتب اقوم بطريقة المعينة اكتب مختار عن طريق الكاميرا معينة او دونتر معين واشهو اذا تقيت الراديو اكتب سابستر مربوضة يبقى دليل على ايه الى اكشن بوسط فاناليجاتيف بوسط يبقى ده بنسميه الريديو ايه؟ الريديو اميونو اسمي طبعاً الكلام ده عالي عن الشارفة بس دعوا في كده تبقى عالقاً اللي هنكسي ابنكليشن التفاعل اللي نستعمدلنا الاربسي تدعمل اختباريه خاص من عن الفيروس اللي هو مين؟ الباسف وهذه برس باسة. الناس هلت لك الله. شبك يا عمي تقعد انت بوله الارجيسية الارجيسية. لما هلتوا بايبات اللاتيكس. دي ما تنفعش الانتجار. ابو هم دين اللاتيكس بيز. بايبات بضيارة هولة. وهم مركبين على ايها? الانتيبازز. يبدأ انتيبازز ركب على مين? على اللاتيكس لو دبت العينة فيها الميروس ونشعر نحوه وخطره على هزا ايه اليموت او هزا التروتين بيت اللي ماشي. ازا كان الانتجي من نوعية الانتباطس. تساقين ايه من يحصل? لا تساقش ايه شكس? اهنا هياطة. اه الريح. لان تبكي تقوم بحصليه? حركة انظار معين على احد كفاية الريحش. لان انت جدا انت واضح. طب انت كنت عمضة في الريحش. لا. الانيونوكليبسيتز بابرين على الانفيكتب تشفى. لكن الالايزا بعملها في المعرض في المايكرو اللي انت شفتك في المعرض. يا مويل ستا ما انت شاك ستا ومسحين ومتنع بقى لك هم هتشوفه. بنعمل الاختبار في الان في ترو. بينما ده ام في هو. طيب. عملنا الاراكشن محملنا عليها الانصار. وايه? حطينا اللي بالنظام ما قامتش على واحد والاثنين. حصل الانظام ناسي على احد شبطيات جينة واحد كبارة. ايه اعرف توجود ولا لا? للاكش انقص التفالة لي ها? اعرف. اقوم تحضر عليه ايه? متى الانظام يزاني ايه? اذا تغير لونها. يقول ايه التفاعل? ايجاب. باعت بيجاب التفكير للأريس ولكن تختلف على الامينوبروكسيديز ايه? دي كانت على تيشن والي كانت في الايرو. وانواع زي ما هيقولك في عمل بقى الايزة ممكن تبقى ضايري. اهي زي ما انتشايف. هذا الانتجن البنشكورة داية. وفوق منها بتاعة انزاين زاية. وممكن تبقى انتايري. بحط الانتجن وفوق منه. الانتباط الزاية اللي هي السفرة. وتستخدم الانتي بطز رقم اتنين اللي هي زيت في الورسين اللي هي الانتي ولبعدين الصبستيرات وتشوفي الكهر. اهو سان دونش مثل او سان دونش رايزة جاية من ايه? من جاية من ايه? فعمل على البلاد بوديد. اول ما تجيب البلاد بتحق فيه الانتي بطز الاول. الانتي بطز معروفة بتاعت مثلا بيروس ايه? وقوم حافظ على <تصفيق> وارجع وضع عليها الانتبارس للنفس الانتبارس يبقى الفيروس هيدا موجود بقى من, من ايه الانتبارس زي في السندوتش ما بتفتحه كده شتقله ببقى فيدوسه ايه الحاجة اللي انت حتاكلها يبقى نسميه السندوت <تصفيق> او <تصفيق> كمبيتك ليزة كل دي انواع من انواع <تصفيق> الريزة واتوش راحها علشانه بس سنجعل فكرة الريزة مشابهة دي اللي بيعملوا بس اللي بيعملوا بروكسيد ايه كتشاف ايضا ظنانيه شبكات ممكن تشوفه بالعين لكن دي بتحتاج لريداس او جهاز الالايزه علشان تقدر تتعامل من فتره لكن التكوير كان ان دي الله طب سيب دي الوسط كده ده تقريبا في عندنا حاجه ما تسمى البولوكلونر والمولوكلونر عندي يعني ايه? بتستخدم في التشكيز بتاع ايه الفيروسات? ساعتك? لو حصل ايه? حيوان حصله الفيكشن اقول انت حصل لك الفيكشن. وردت جبتي دم من هذا الحيوان. وفصلت السيرم بتاعي. او على في هذا الجو هذا السير من الانتي بورس ممكن يحتوي على حديث من الانتي بورس عديد نبقى نسمي هذا النوع من السير الانتي بورس يبقى دول الكلوت نمبر او عليها اكتر من إبيتوز. كل ايه من دهو? هيكون انتباضل ديسك. يعني ساعتها كما تريد شوف ان انتباضل ديسك حتى اهلت بلايس يا حدود مش عارف الكفاة ومش عارف, عارف السلمونية والمريلة والكونة الوباء الامانية. انتباضل. تسميها ايه? تسميها بابك أنت تقول انتباضل انتباضل ده الا المحتملة. على انتظر انك تكونت ضد فقط نطاق من epitopes بتاعت الانتجال اما اللمف لولا الانت ضد دي انتي فاضت تكونت فقط ضد المحدد الانتجيني فقط وان epitopes وان epitopes اللي حد بتبقى هذا النوع من الاندي باصات الجونولن بتبقى سبسيفيك في بلاكوز بتاع الطيره يعني ايه عم يعني لما احطها على انتجين ما تستجابتش اللي مع هذا الايبيطوب صح بينما الجونولن ممكن تفطها على اشي ممكن تتفاعل مع اكثر من انتجين شرط الكروس ريشن لكن المولد سبيسيفيك بيتبقى المونوكلورات قليدوس وهذه المونوكلورات بتتحضر بطريقه معينه من سبيها الهيدروكروما او الهيدروكروماتولوجي والكلام ده هتصنعوا في العمل انشاء الله نيجي بقى للمونوكلات ديكشن للفيروس ال ال نيوكليك اسيد الفيروس نيوكليك طلعت الفيروس بتاعت منه وهتطلع النيوكليك أسد بتاعت من هذا الفيروس عايز اعرفه اشوف نوعيته ايه كل اطيره النيوكليك أسد ولله حجم سايز حجم بقى يعني مش حجم جهب إزاي. حجم الفيروس لحجم السايز بتاع النيوكليك أسد او الشنون بيتقاس بيه بير عدد وحدات البيز او الهيوليفيدات اللي موجودة في هذا الهيوب في اسفر في في فيه الف بسلا بيز بير فيه خمسمية فيه ثلاثة ما المهم بتاع تلك الهيوب في داخل تكتلت من فيروس لفيروس الفيروس الفيروس الفيراني فيه عشرة التاليفية عشرين التاليفين تلاتة بس الهيول بالبيل وبين كل ويروس معروف فيه وان يا جماعة بتاعه اول اللي اه اه اللي بتجيله بتاعه. بتجيله باسم ايه? فبنعمل جدا اول باختصار يعني اللي اعمالها لها. بنجيب اضاب وبنعمل فيه الاخرام هنا اول وبنجيب النيوك لكاسب ونحطه هنا في الاماكن اللي احنا عادينا دي وبمشي الشارج او كهربا في الشد النيوك لكاسب ببقى يحمل نيجة في الشارج اذا المجا حطه بحطه من التحية ان فيها نيجة في الشارج علشان يبني روحه مين بالفصد في الشارج اما حمرر التيار الكهربائي في هذا الجل النيوكليك اسيد حيبدا مايغريت ناحيه القطب الموجب وكل نيوكليك اسيد وله حجم وبيجي يقف في حته معينه من هذا الايه الجل وغناه عليه ان ممكن استخدم الجل في الاناليسيس بتاع الفيرل نيوكيك اسف. يعني ايه اعمل? بهزي الطريقة بنبقى راخدين مركز. حاجة نقيس عليها. مركز بيبقى معروف مصدرة. الكلو اللي عندي قد ايه? بيبدأ من تحت. وقال لما الكلو بيز. انا بتاعي ده بعد تمرضت السلاحة ما زي مش عاني فيك لابدى حتشوفك في العملي المهم ان احنا نجد ارى المتيجة بناجد للآهل. اه? لو زادتك سويا. لو كان عندي نيوك تقاسد حجم كبير ونيوك تقاسد حجم صغير. من اللي تنتقى? فورهم ومن اللي تنتقى تحت. مين فور? الصغيرة بتحت. لان ده كبيرة اكتر. لازم صغيرة. ده بالك? ففي الحالة ده هي انا ببقى عندي ماركة ماركة بديفرانت سايز. يبدأ مسلا من الميت بيز بير وعدين متين تبتمية تبعمية مش عارف فين انا ينصى الزوائز. العيانة بتاع تمررتها فيه الجيل التوريسي وباك وقف تسيه. <تصفيق> طب هي كانت كيلو بيس. او هم من بطرس. يقول لي كان كيلو بيز. <تصفيق> والجعباء. انا سصببت ان انا بشمل ودايرنوزز الفيروس الكيلو بيز بتاعه كازد. اذا انتهيت العجينة دي انت جايبة. هي نفس الكيلو بيز بتاع العينة اللي انت عملت. بدي سصببت انت طاعها او طاعها يبقى هي العينة ايه? <تصفيق> كان بيه ديكت دي الميروس ليفلك ازد باي الجيل بيكتورك. ودي بتستخدم لما يكون الـ بتاع الـ بتاع الفيروس بيبقى بحجمه او بتاعه اولاية صغيرة يمشي. طب الفيروس انهم تكاسد اهو شيدون بتاعه البيل. وبيض هنا مش هيمشي يا دوباك اي راكسي هنا فوق. طب انا عاود اعمل فيه حاجة علشان يمشي. او ما اعمل ايه? اه اعمل عن طريق <تصفيق> انزيم بيس الزاي فيك تقطع النيوكليوتيد في حتت معايا هيديني فراجمه الفراجم دي صغره تقدر تصيب اللي في الشجره ولا ما تقدرش يبقى هيذا في النارج سايز جينوم او النيوكليوتيد ضارك انه تعمل لنا الكتروليز بينما النارج او الدي ايه سايز في واصمة نظام. ده وانه لما فيجي يعمل آآ الدي ان اي بيسموها الدي ايه فنجر زي بصمة الصوابع يعني زي ما زي تحطوا بصموش كده او بتاعة عين. هتبدأ بتاعة محمد. هو نفس الكلام. مردت في جلس وقت عن ديبان معينة لهاية الفانت الفرسومية هي ايه ادفتاعة امين يا شباب تمام صويا المركب بيعمل 4 و 2 فرنتيشن عن بعض الطريقه الثانيه من بتاع المره النوستك اسيد يعني 10.5 ان انا حساه من الدين ايه مع بعض. بس واحد منهم حيبقى ليههم. واحد منهم حيبقى معروف ليههم. عليه عليها. والتاني حيبقى بتاع العيلة اللي اللي مش عارفة. وابناء عليها. فروح اجيب العيلة ساي ان هي قدرت الدين ايه? ساي ان هي قدرت ايه? الدين ايه ضبط السلام. انا عاوز واحدة منه بسه. اطبالك ببنى اعمله بطريقة المعينة ان انا اقصل الاتنين عن بعض. بقى سيتني. او بقى سنجل السنان. حلو كده يبقى انا جفت ديه ان ايه? واحطيق عليه انه هو مسلا صدق او خلافه علشان يقطع ايه? او الخرارة. يقطعني اللينجج اللي هو ما بين البسوباعيهذا كانت ثنائيه ولا ثلاثيه وبقى عندي دي يا شباب تينس انا محضر في المعمل عندي حت ال ايه من نوع من الفيروس اللي انا سسبت فيه اه اه او اه اول فتاشت عملية مال عملية البلوطيك يا جماعة انت زاعدت فاكر لما اعملنا الجيل الجيل بيشت كان على الجيل بشكل ايه? باني. على الجيل على الناس رسوليوت من بريد. يشفاها. ينقلها. سماها ايه? عملية البنج من على الجيل الى البنبريد. ها? فلاطن شاف شافها. فلاطن عمل فلاطن للبنجز اللي عقودة على الجيل حطاها على الناس رسوليوت من بريد. صفحة على صفحة. ومدى هذا العالم دوسكو صزر. جبت الجافة من الشيل. ويحط عليه الممبرين بديل. وفي رابطة حتى لك في العامل. المهم انه حطيت الممبرين على الشيل. امشا فيك انه يكلين هذه البندس. البندس ببطك عندك. حطيبتي اشترح من لها سيباريشا من الدين. هيه تبقى طابل استناد. انه طابل استناد الدين. تيكنيكس كده بتفصل على الضوء وتعمل لها التيكنيك ده حاول رقم المستهدف اللي عمله وعمل من الدي ان ايه ابهوتينج وكتيكشن الدي ان ايه امال على شعنا يا عم هتعمل الدي ايه وتسيب الار ايه اتفق العلماء وعملوا تتنفس التكنيك لمين طب بيسميه بقى مين العامل احمد ولا الزحمه الزحمه هو كان باجي نسمع ما فعلاً اللي هو اسمه ايه? استضر. اه. انا قامت بسميه ايه? نفس. نفس. جنوبة شمالي. اسم حاجة. ده استضر انه هو ما اللي اسمه واحد. لكن الساحبه ده مش اسمه واحد. نفس الهنا قداش مالي بانا جنوبة. ماشي؟ ماشي؟ وبعد كده اجم عمل بقى. الضوط انتبابك للبوتين. ساموه اللي ايه؟ انا خدنا الشغل والغب جيبا لسه مين؟ جلوب بالشكل اللي هنششان بعمل موسي وماطن في البروتين. <تصفيق> بس انا ما اعتقده شونا لهذه في الوزر من التكنيك يا جماعة. اللي المنبوضة على الشريع. او المنبوضة على المنبوضة بروتين. ينفع احط على البروتين بروب? بك سعيد. ينفع احط على البروتين بروب? يبقى الوزر من الخوفين التكنيك ما بنستخدمش في الهيبروتاس. ايه كان عندي أنتي عندي عندي اصف بروتين. لا قطط على هده بد انت مدس خلاجتني مش كده. لابد انت بس كنت من تتكين بلستخدم او بروتين او ويزاو بتين هاي بروديزاش. اقض عليهم واحد ايه قد سيدي اي بس الاتبارات اللي جلونا شرحناها. مستروليشي? ما كانتش عالة من مرام. هنا دي عالة من مرام. بعملها على الهاتف رسول الله اهو على الهاتف رسول ما فيهش فيها ها? ها? ما فيهش فيها ولا زيش. ما تحضرها الشيء. اهل تبقى اذا رأينا خبقاء ازاي بيها نكشف? بتكشف. للاهتماط من يوم الكاسي العمليين. اجراء من الشيء. حولا تنزل تنزل تنزل تنزل تنزل تنزل تنزل تنزل تنزل تنزل. برحمه الله وبنعمته وكرامه على صريخ جين الكترو كيميائي خلاص حضرتك عن طريق التوت هايبرتيز عن طريق السيتا هايبرتيز عن طريق الصدر النقص القسط خلاص اسمعها اتفق مع تبقاش معانا مزاله زعمت انا اصبر لك بيت السنه اسماء على اساس انت تصحى ان شاء الله بيه عسلاء الاختباري دايما تقوم بتقسم عليه ممكن تعمل ديكشن ليه مع حتى تتوقف قاسد طريق افتبار البولي بولي بولي بولي بولي بولي, بولي, بولي بشين او هي فكرة البيسي ارد يا شباب لا سمعك فكرة البيسي دي ارد موش عملية الديكشن وما هي هي عمو او اللي عندي فيها شوية. لو في جهاز البي سي لو عندي عينه فيها شويه نيوكلياسيد قليلين لو اما ودو نيوكلياسيد في جهاز البي سي علشان يعمل لي اكتر السامبر بتاع رمي في جهاز البي سي او. وبعد ما ما قطر هذا الريوف الاسد اعمل له بالتيكشافة. في الصزر. بقى تعمل له الضطي. تعمل له زي ما تعمل له اذا. هنا بنعمل ايه? الفي سي ارفا يديده ايه شباب? بقطر. وبعد ما يبقى تعمل له بالتيكشافة. <تصفيق> عن طريق الصزر. عن طريق, عن طريق اللي هو الضط زي ما هي الضطة الامور بتاعه. ولكن الفكرة بتاعتي بتتم دايما فيه سايتلز. كل سايتلز بيبقى فيها التلاتة ستيبس. تلاتة ستيبس. رحوزة قطر النقط كاسب. النقط كاسب طابل السراج. على جانب اول حاجة فيه ستيبس في كل ستيبس تقولنا فيها تلاتة ستيبس. واحده هتبقى ديو نيوتريشن الثانيه هتبقى تبقى ان اميلي بتبقى, بتبقى, بتبقى, الـ الـ بتبقى يعني ايه انا عدت دي ان ايه اهو قبل السلاش هسخره انقاص هيكسر الرابط اللي ما بين السلاش والوان وبعدين اهو بريمرز يعني ايه برايمرز وده او غاديا بيبدا يعرفن فيها طبعا للدي من عند هذه البرايمر وبيمشي اهو ادي شغل بتاع حته الصوره اللي هي ادي البرايمر اهو حاطينه ودايما بيبقى زي ما حطينا في الترم الاولاني لقيناه دي ان ايه مسترادج في اتجاه خمسه اتجاه بيمشي كده ازاي عملت دي كل السنان تتكون من عليه. بعد كده يبدأ يتكون هنا واحد وهنا واحد. وبعدين في نفس الجهاز انا هنضرمك وعمل لي تلاتين لها تبعين صحيحة. ملايين الملايين من ان يوككاس. وضعني ملايين من ان زياده في الاخر اقدر هذا الامبليفايد بروجيكسي سيقاف وجبنا نعمله في الصراف انواع في صراف يعني انواع يعني العمل حديثا في حديثا ده أحدث حاجه اسمها اي في تحقيق يتم عمله العجله ويقول لك تنبيتها في خطوه يفكر وفي نفس الوقت يقول لك تنبيتها درسامول دي افضل بسرعه في السيبه في فايده مع شكل النتائج ايه عكس شكل المبرم موجوده مع الذاكره نفس الكلام هو عيب لقى في المزاكرة والزالف ده على اهد السايف. انا بقول لك شديد عشان تشتري انا بقول ان فعلا المزاكرة تستاهل مستة بطبس بيه. دع من كده مني. لنعبين. وانا بقول لك ان الحاجة اللي بنسبب عنها وقائز ناس بكتيرة من اللي. محقودين لهم مش عادة تعني ايه دي ايه مايكرو ايه? على سلايب زي سلايب ننتعات في العاية ده. وبيقوم يديهم حجة من التقرن جنوب بتاع الفايروسة لحظ لحظ معها لحظة متنة. ويخط لها على سلايب. ايه? انا سايلة انا انا سايلة. نيجيل ست وان زينة. من دخلا تشيلوه. المنوزات المنوزة رفعها. وبيعمل لها. تطلعها في سفوكسك اللي اول. بيقري. في, في صفوف. فتبقى ساعشك. يبقى كل سفوكسة بتمسل ايه? جنوب. والله دور عليكم. او شين او احتفال افتال او شين. جبنا عجينا من البريضة. جبنا عجينا من البريضة. فيها تيه النيل. واخدنا تيه النيل بتاعوا في التطورها بداعة. وعملنا لقل لقل. عملنا لقل على هذه السوق وما ربطي عليك تتوقع عيسى عبدك المماثل اللي ايمسك معه هتمسك فيه؟ الممثل في المماثل في الاسبوتس اللي هي من؟ من نفس النوع هتمسك في الاسبوتس اللي هي من نوعه وتفضل على مايك المضادرية انا بزيزة المماثل لان انت حصلت في المماثل في الاسبوتس في الاسبوتس واني ايه؟ لاني سيك منزيك اوانجينات بحبوطها في صفور. وتحطها داحت حاجة اسمه وهاكي مره دايس كمال. وطاها لك على شاشة كمبتور عالصار صور توير. واني ايه. ايه ايه انا فيش راك. داس ما وين? معين عدلها في جانب تدخلشي ويقول لك اه فيه حاجة اسمها فايلو سلسل فجسات فايلو بشي لحيس انه ببقى الفير السلسل اي حاجة تيجي على هزا الوية او هزا ايه السلسل ببقى فيه اثنان الوية التسجيل <تلال>. يا <سيخ> <حلو. دلال> اسطى <تسجيل> <تسجيل> اوعى تنزل على بيت دكتور يضايقك هل لديك اقوال اخرى لا لا لا لا لا, لا مش جاي تعال